الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات الذين امنوا وعملوا الصالحات عنهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الإنسان بوالديه حسنا وعين لذاك لتشرك ليس لك به علم فلا إلي بما ليس في الصالحين وَمِنَ من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا الله الذين النَّاسِ وليعلمن المنافقين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 طالهم وافقالا مع افطارهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوح الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فان جئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبد لا تخلقون افكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتغوعون عند الله الرزق واعبدوه واعبدوه واشكروه اليه ترجعون وان انتكد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 في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا وودت بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضاً ومأوى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 فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه واهله ان لم واته كانت من الغابرين ولئن اجتت سلنا لوطا سي ابيهم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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ دِينَةٍ لِقَوْمٍ يعطلون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 وَطَغَوْا وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم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 119. فللعنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 Zdjęcia فَبِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَوْلَا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 فَإِنَّ إِيَّاهُ فَاعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ 111. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من, تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الله يرزقها الله ويرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولوا الله فإنا ينفكون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 موتهم لا يقولن الله قل الحمد لله بل لا يعقنون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبد وإن الدار الآخرة هي فإذا وكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما وَلِيَتَمَتَّعُوا وليتمتعوا فسوف يعلمون ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفرون ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أَلَيْسَ في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لم عن